وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله خاربه معاشر المؤمنين نزل قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نفوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كذبتم لا تعتذروا قد كذبتم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفه منكم نعذب ضائبة بأنهم كانوا مجرمين ورد في سبب نزول هذه الآية عن محمد بن كعب القرضي قال عن محمد بن كعب القرضي وغيره قال قال رجل من المنافقين ما أرا قراءنا هؤلاء الا ارغبنا غضونا واكذبنا ألسنا واجبننا عن اللقاء فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب نافذه فقال يا رسول الله ذلك المنافق الذي قال تلك الكلمات التي اطلق لسانه ساخرا غامزا لامزا هاجئا مستهزئا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلما فيهم بقوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغبنا بطونا وأكلمنا ألسلة واجبلنا على اللقاء ذلك المنافق الذي قال هذه الكلمة هو ومن جلس معه ضاحكا مشاركا له في الغمز والهمز واللمز أخذ يقول يا رسول الله يا رسول الله إنما كنا نخوض ولنعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أبى الله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كبرتم بعد إيمانكم. وإن رجليه يقول الراوي، وإن رجليه أي ذلك الرجل الذي سخر بالصحابة، لا تنسفان الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ظهر الناقه والناقة تمشي بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك متعلق بزمام الناقه يريد أن يسمع حجته الواهية وكلبه واعتذاره فيما قال وسخر به عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم والحجارة تنسب قدمين وهو ينتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد عذرة يقول إنما كان حديث الركب إنما كنا نخوض إنما كنا نلعب إنما كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتروا قد كفرتم بعد إيمانكم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى ذلك المنافق والمنافق متعلق بنسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قتاده بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تموك وبين يديه ناس من المنافقين اذ قالوا ايرج هذا الرجل يعلون النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ايرج هذا الرجل ان يفتح قصور الشام وحصونها هيهاه هيهاه فأطلع الله نبيه على ذلك فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم احبسوا علي ضاكبك فأتاهم فقال قلتم كذا قلتم كذا وكذا قالوا يا رسول الله إنما كنا نفوض ونلعب فأزل الله تعالى قوله ولئن سأزلهم ليقولن إنما كنا نفوض ونلعب قولها بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفه منكم نعد الطائفه بأنهم كانوا مجرمين وذكرت الكثير في سبب قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجاهلون في الله وهو شديد المحال ما رواه الحابض أبو يعلى الموصلي في مسنده بسند صحيح من حديث أنس من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من اصحابه الى راس من رؤوس المشركين يدعوه الى الله فقال ذلك الصنديد من المشركين هذا الاله يقول ذلك الكافر المعاند الكاذب الساخر وهو يهزؤ ويستهزئ ويسخر فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإله الذي تدعونا إليه أمن فضة هو أمن محاس فتعظم مقالته في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليه فادعوه إلى الله فرجع فقال له مثل مقالته الأولى عاد. رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الرجل فاعاد عليه يدعوه الى الله فاعاد السخريه والاستهزاء وقال هذا الاله الذي يدعون اليه ام فضه ام نحاس فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قاله في المره الثانيه فقال صلى الله عليه وسلم ارجع اليه فادعوه الى الله وأرسل الله على ذلك الرجل صاعقه فرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فدعاه الى الله فرد عليه كعادته هذا الاله من فضه هو ام من نحاس فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فقال ارجع اليه فادعه الى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن صاعقة قد أرسلت إليه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره أنه لما ذهب إلى الرجل وجد أن صاعقة قد اهلكته ونزل قول الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله من سب الله تعالى كفر من سبى الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا وكذلك من استهزاء بالله تعالى وآياته ورسله وقال النووي رحمه الله والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد أو استهزاء بالدين صريح وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر يكفر يضربي صاحبه بعد ايماله وقال القاضي عياء واما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه واهمل لسانه مما يفضي او مما يقتضي الاستخفاف بعظمه ربه وجلاله مولاه او تبذل في بعض الاشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته أو نزع الى الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للالحاد فإن تكرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه واستخفافه لعرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه هذا كفر لا برية فيه وأما من صدرت عنه من ذلك الهنه الواحده والفلتة الشاردة ما لم تكن تنقصا او ازدراءا فيعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاه وشيعي معناها وصور وصوره حال قائلها وشرح سببها ومقارنها ايها المسلمون إن ما تسمح للسفهاء بالتطاول على دينها أيها المسلمون إن أمة تسمح للسفهاء بالتطاول على دينها وإن أمة تسكت عمن يهزأ بثوابتها أو تغض الطرف عمن يسخر بعقيدتها لهي أمة الله أمة عاجزة قد تودع منها بل إنها بسكوتها وخنوعها عن المستهزئين تستنطر غضب الله تعالى وتستنزل عقوبته وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قد أجمع العلماء وقد أجمع العلماء ووافقهم العقلاء على أنه لا يعيب الإسلام ولا ينتقص الملة ولا ينال من الشريعة ولا يستهزئ بالأمر والنهي لا يفعل ذلك من في قلبه إيمان لقوله تعالى قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم وإن من المؤلم بل ومن المغزي بل وإما يقرح الكبد ويخدت الفغاد ما نشر قبل ستة أيام في صحيفة الوطن من رسم كريكاتيري يصور رجلا وامرأة وهما يشاهدان التلفاز فيمر خبر مفاده بركان في أعماق المحيط فيعلق الرجل قائلا بتعجب هذه آخرة معاصي الاسماك هذه آخرة معاصي الاسماك يعني هذه النهاية معاصي الأسماء يعني السخرية من أن المعاصي تسبب سخط الله والاستهزاء من أن المعاصي تسبب غضب الله والغمز واللمس في من يقولون إن معصية الله تستجرب عقوبه الله وعذاب الله ما هو المقصود من هذا التعليم؟ هل هو النكتة؟ او الطرفه أم هو الاستخفاف؟ أم هو الاستهزاء؟ بما تقرر من آيات الكتاب والسنة وبما قرره أهل العلم أن حدوث الزلازل والبراكين وسبب الكوارث والبلايا إنما هو علامة علامة على ذنوب العباد وفشوها وكثرتها والمجاهره بها وقلة إنكارها قال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاهلك وفين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر يعني إذا فشل منكر وظهرت المعاصي ولم تغير لكن هذا لم يرد لذلك الرسال وأخذ يسخر بقوله إن الزلازل في وسط المحيط تحت البحر إنما هي بسبب ذنوب الأسماك والحيتان إنما هي بسبب ذنوب الأسماك والحيتان وإنا لا ندري هل هذا الرسم أم استهزاء أم سخرية أم زلة أم فلته لسان وإنا لنرجو أن تكون زلة أو فلته، ولا نتمنى على أحد من المسلمين أن يزل به لسان إلى حد السخرية والاستهزاء ليقع في الكفر من حيث يدري أو لا يدري وقد قال صلى الله عليه وسلم وان الرجل ليقول الكلمه الواحده لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا هل يعلم ذلك الرسام وهل يعلم من وراءه من اداره ورئاسه تحرير المجله ومن هو مسؤول عن هذا كله هل يعلمون قول الله تعالى افامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون إن الله تعالى لم يقل فأمن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن يكون عاقبة احتسابهم في دفع الذنوب عن المجتمع خسفا أو عذابا إن الله عز وجل لم يقل فأمن الذين صاموا وقاموا وعملوا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتصدقوا واستغفروا وتابوا انما قال سبحانه افامن الذين مكروا السيئات ان يخلف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون انا لا ندري ما المقصود بهذا الكلمات ولعلها وعساها زله وفلتة من فاعلها لا أن تكون سخرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بدمب وما رفع إلا بتوبه السخرية والهمس والغمز والاستهزاء ديدن المنافقين وأتباعهم من العلمانيين الذين انطلقوا يخبطون ذات الشمال وذات اليمين باسم حرية الدين يهاجمون الإجابة والفضيلة والخير والصلاح في المجتمع وباسم حرية الفكر باسم حرية الرأي يهاجمون الاجابه والخيرة والفضيلة في المجتمع وباسم حرية الرأي ينالون من العلماء ويسخرون منهم وباسم حرية الرأي يشوهون حلقات القرآن للبنين والبنات وباسم حرية الرأي يغمزون ويشوهون ويتهمون مكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية والحلقات الشرعية والعلمية أما إذا روجم النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي ذاته فتراهم صما بكما عميا لا يسمعون ولا يعقلون ينتهي الحبر وتتكسر الاغلام إذا كانت الهجمه على دين الله أما إذا كان الغمز واللمز في أولياء الله وفي علماء الإسلام وفي دين الله رأيت هذا العجب وهذه الألوان من السخرية والاستهزاء امتلأت قلوبهم ايضا على الخير وأهله وعلى العلماء وعلى الطهر وعلى الفضيلة حالهم كحال قوم نوط عليه السلام وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم قناس يتظهرون هذا حال المنافقين يقول ابن تيمية رحمه الله من اعتقد الوحدانيه والألوهية لله وحده واعتقد الرسالة لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام بل قارنه بالازدراء والاستخفاف والتسفيه بالقول أو الفعل كان ذلك الاعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفاة والصلاح، لشناعة فعلهم سماهم الله تعالى في كتابه مجرمين هؤلاء الذين يسخرون ببعض أحكام الملة أو ببعض ما جاء فيه خبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هم من المجرمين الذين قال الله فيهم إن الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليه حافظين قال ابن كثير رحمه الله هذه من المنافقين لا يسلم احد من عيبهم ولمزهم في جميع الاحوال ان المستهزئ بدين الله عز وجل ان الذي يسخر بدين الله سواء سخر بحكم ايه او بنص حديث او بما دل عليه او سخر بسنه على مسلم جعلها سمكا له وشعارا له ودثارا او باي امر من امور الشريعه إنما مالهم الى المذله وان عاقبتهم الى الهوان ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الأدلين نقول لكاتب هذا ارجو الا الله وتب الى الله واستغفر الله فان الرجل قد يقول كلمه واحده لا يلقي لها بالا تهوي به النار سبعين خريفا، فما ذلك بمن أخذ يرسم رسما كريكاتوريا ويعلق به على مشهد تلفزيوني في جلسة ساخرة بين رجل وبجواره امراه ويقرؤون خبرا في مركان عن بركان في قاع المحيط أو زلزال تحت البحر فيقول هذه نهاية معاصي الأسماك هذه نهاية معاصي الأسماك الجهل قول الله عز وجل ظهر المساد في البر والبحر بما كسبت حيد الناس إن الدلة والهوان هي عاقبة من تجرأ على آيات الله وعلى دين الله وعلى ذات الله وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم مثل هؤلاء يجب مناصحتهم ويجب الاحتجاج على ما يفعلون فاذا سخر بهذه المسائل وبهذه القضايا والاحكام الشرعيه على جريده محليه فسكتنا ثم نقول يا ربنا اين الغيث يا ربنا اين الامن يا ربنا اين الرزق يا ربنا اين الراحه اين الطمانينه أيصحر بدين الله من جهة ونستجلب المطر ونرجو الأمن والدعة والاستقرار ونحن لم نغير ولم ننكر إن الله يقار على نعمه وإن نعم الله جوال طوافة سيارة لا تستقر عند قوم يصحر بدين الله عندهم سواء كان من فعل ذلك عامدا أو ساخرا مستهزئا أو كانت زلة او فلتة وانا لندعو الله أن تكون زلة وفلت لا أن تكون سخرية واستهزاء حتى لا يحيق به من عذاب الله ما يحيق وحتى لا يقع به الكفر الذي قال به الله عز وجل لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم هؤلاء همازون الساخرون المستهزئون لا يقرؤون القران وان قرؤوا لا يفقهون إن نوح عليه السلام لما سخر قومه منه اغرقهم الله لما سخر قومه منه الله تعالى فقال سبحانه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا منه ثم قال تعالى فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا قوما عمين وقوم هود لما سخروا منه وكذبوه انجاه الله واهلكهم الله فقال تعالى ولما جاء امرنا نجينا هدى والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غدير وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عليه واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عاد كفروا ربهم الا بعدا لعاد القوم هود ولما سخر قوم صالح من نبيهم عليه السلام اهلكهم الله عز وجل قال تعالى فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاهدين وقوم شعيب لما سخروا منه قالوا له يا شعيب اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد فاهلكهم الله ونجاء، فأخذتهم الرجاء فأصبحوا في دارهم جاثمين وأهلك الله عز وجل كل من استهزأ بالنبي واحدا تلو الآخر يقول ابن تيمية رحمه الله والقصة في إهلاك. من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا من هؤلاء معروفة فقد ذكر أهل السير والتفاسير وهم على ما قيل نظر من رؤوس قريش مثل الوليد بن المغيرة والعاص بن واعل والأسود بن عبد المطلب وابن عبد يغوث والحارث بن قيس كل هؤلاء أهلكهم الله لأنهم كانوا يسخرون برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسرى لما جاءه وبلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب فقرأه فمزقه فعاقبه الله أن مزق الله ملكه وقتله بعد وقت ليس ببعيد من استلامه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيله لم يبق بعد ذلك للاكاسره ملك وهذا تحقيق قول الله تعالى والله اعلم إن شانه هو الابتر فكل من شنئ النبي صلى الله عليه وسلم وابغضه وعاداه فان الله يقطع دابره ويمحق عينه واثره العجيب لحبة انها لحبه ان هؤلاء الذين يهاجمون من يذكرون الناس بغضب الله ويذكرون الناس بوجوب التوبة والإنامة والرجوع إلى الله عز وجل حينما يهاجم هؤلاء من يذكر عامة المسلمين صغيرهم وكبيرهم بذلك يقولون وما دخل هذه الزلازل بالمعاصي وما علاقة المراكين بالذنوب وما علاقة الخص بالمنكرات إنكم تتحجرون واسعا وما من ظاهرة جيولوجية أو فلكية وما من ظاهرة علمية بعدها إلا وانتم تجعلونها أو تجعلون الذنوب سببا لها وفيها وهذا أمر عجيب إصرار على الا يذكر الناس بالله وإمعان في أن يترك الناس في غفلاتهم لسان حالهم يقولون دعونا نسكر ولا تقولون ان السكر وخشوه من اسباب انتشار انواع الملاعق دعونا نفعل ما نشتهي دعونا نطرب دعونا نقول دعونا نفعل دعونا نحقق كل ما بخلدنا او بخلدنا دعونا نفعل كل ما دار بخلدنا واياكم ان تقولوا ان الذنوب من اسباب هذه الهزات أو أسباب البراكين أو أسباب الزلازل إن أحد لم يقل إن أهل القرية ذاتها هم الذين يستحقون العذاب لكننا نقول إن هذه الهزات وهذه, وهذه الآثار وهذه الأمور قد جاء في الكتاب وفي السنة أن انتشارها دليل على كثرة الذنوب والمعاصي وليست اتهاما لقرية بعينها أو شخص بعينها لكن هؤلاء لا يليق لا يطيب لهم أبدا أي قال مثل هذا بل إياكم أن تذكرون بالتفسير الشرعي للأحداث والظواهر وإنما قولوا جيولوجيا قولوا فيزيائيا قولوا فلكيا قولوا علميا المهم لا تقول إن ذلك بانتشار الربا وأكله لا تقول إن ذلك بسبب الربا الذي يقول الله في من اكل فاعدنوا بحرب من الله ورسوله لا تقول إن ذلك بتساهل كثير من الناس بالزنا والفاحشه لا تقول إن هذا بسبب عقوق الوالدين وقطيعه الارحام لا تقول إن هذا بسبب ترك الصلوات وتأخيرها عن وقتها وهجرها لا تقول إن ذلك بسبب عدم امتلاع المساجد إلا في الجمعة أما الفجر والألقات الأخرى فإن كثيرا من الناس لا يعرفها في المسجد ولو كان مستيقظا صحيحا سليما معافى. لا يريد أن يتحرك إلى سمع حي عن الصلاة حي عن الفلاة لا تقولوا إن ذلك بسبب التبرج أو السفور أو الاختلاط المحرم لا تقولوا شيئا أبدا دعونا نعصي وقولوا هذا من أعظم رضا الله عليكم دعونا نفعل ما نشاء وقولوا هذا من بركات الله عليكم دعونا نحقق ما نشتهي وقولوا إن هذا مما لا بأس به بل ان الضبط الاعلامي وضبط من يسمون انفسهم اليوم بانصار التيارات المفتوحه ممن يقولون ليس للعالم حق ان يتحدث في ذنوب الناس هذه خصوصياتهم ايها الشيخ تكلم عن الأمر بالمعروف لكن لا تتحدث عن النهي عن المنكر حدثنا عن ما يدخلنا الجنة لكن لا تتحدث عن ما يدخلنا النار حدثنا عن الرجاء والرحمه الواسعة ولا تحدثنا عن الخوف والعذاب والخوف من عذاب الله أصبحت هذه الأقلام وبعض تلك المنابر تصمم حتى للعالم والداعي الى الله الأنبوب المستقرق الذي يسمح له أن يتحرك فيه والويل خرج عن هذا المسار لأن مطارق الغمز والنقد والسب والانتقاد بل والكذب والافتراء والتهمة والمهدان سوف تحرقه وتتابعه حتى يكف عن مبل مثل هذه المسالك المحارفة أيها المسلمون إن من أرجع الواجبات أن ننكر ما جاء وأن ناصح هذه الجريدة ومن قام عليها وان نرفع الى سماحه مفتي عام المملكه العربيه السعوديه والى ولاه الامر من لم يستطع الإنكار فإن الواجب عليه أن يعرض عن هؤلاء لأن الله قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما نسي الشيطان فلا تقعد لا تقعد بعد الذكرى مع قو الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغرتهم من حياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع إن الله عز وجل قد بين خطوره من يختلط ويجالس ويرضى ويقر بمثل هذه الأفعال حيث قال سبحانه وقد نزل عليهم بكتاب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 الاستهزاء بالإسلام او بشيء منه كفر اكبر ومن يستهزئ باهل الدين والمحافظين على الصلوات من اجل دينهم ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزئا بالدين لا تجوز مجالسته ولا مصاحبته بل يجب الانكار عليه والتحذير منه ومن صحبته وهكذا من يخوض في مسائل الدين بالسخريه والاستهزاء يعتبر كافرا حول ولا قوه ولا الا بالله بارك قالوا يا قوم النبي من الايات ولمن الحكيم ما انتم تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه اشهد لله على عمسانه والشكر له وعلى تنفيقه وابتناله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد العبد هو رسوله الداعي إلى الواد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بلاه والدين أما بعد قياع عباد الله انتق الله تعالى حق التقوى تمسكوا بالإسلام لعظم النواتر على العروة الأخاعة وانتحير الكلام كلام الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدداتها كل محددة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بجماعه المسلمين فان إذا الله على الجماعه ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك معاشر المؤمنين إن الله قد أمركم بأمر بدأ به نفسه وثن فيه بملائكته مسطحة بقدسه وذلت بهم معاشرهم من الجن والانس فقال سبحانك ان الله وملائكته يصورون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على وصحبه اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر على الدين اللهم اغفنا شر الهمزه اللمزة المستهزئين اللهم اغفناه بما شئت يا رب العالمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اجعل هذه المنابر الإعلامية بابا إلى الدعوة إلى توحيدك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تجعلها بابا إلى الاستخفاف بالدين يا رب العالمين اللهم آمننا بذورنا وأصلح عائلتنا ولا تورنا واجمع اللهم شرنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيك عنا اللهم أصلح شأننا كله جهبه وجلة أوله وأخذه يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا بمن خابك واتقاك واتبع لغاك يا أرحم الراحمين اللهم مبسوط لنا بعافيه الدارين وساعد يا رزاقنا وحسن اخلاقنا وصلاح اعمالنا ونياتنا وذرياتنا وحسن اللهم فيما يرضيك خواتيم اعمالنا يا حي ويا قيوم يا رب العالمين اللهم سدد لي امرنا الى ما ينفع العباد والبلاد اللهم اجمع شمله واخوانه واعوانا على طاعتك اللهم اصرف عنه اللهم اصرف عنه من علمت فيه شرا له ولرعيته وقرب له من علمت فيه خيرا له ولرعيته يا رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان والايتامين والقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعلمكم لعلكم تذكرون الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على الائه يزدكم ولذكر الله اكبر اللهم اعلم ما تصنعون